ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقودوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم هنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب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 نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون